يا عيد أهلا جئت بالنفحات يا فوزنا يا يا صائمون يا صائمون وقد حباكم ربكم وجزاكم فضلا معكم خيرات يا واصل الأرحام يا واصل الأرحام أنت كمن رقاق بالعمر دون الناس في القربات يا كافل الأيتام يا كافل الأيتام فهنا في المنا ومعية المختار في الجنات